وَإِذَا رُسُلُ أُقْتَتَ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِلَتْ لِيَوْمِ الفَصْلِ قد رأكما يوم الفصل ويلوئ يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويلوئ يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم مما إماهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقد أهنا فنعم القضاء مادِرون وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ وَأَسْقَيْنَاكُمْ ما الفرات ويل يوم يذل المكذبين انقلق مَا ما كنتم به تكذبون انقلق الى ظل ذي ثلاث شعب لا ضليل ولا يغني من اللهب انها ترمي بشرر كالقصر كانه جماله صخر ويل يوم يذل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 هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كل وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين المكذبين وإذا قيل لهم ركعوا لا يركعون ويؤوي يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون؟